بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور لتخرج مَا سَنِيَ النُّظُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شديد.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 يُرْسِلُ وَسُولًا إِلَّا بِإِذْنِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل سرعون يسومونكم سوء العذاب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 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ لوحِي وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءت اُم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا ان ما كفرنا بما ارسلت به وان ما شك من ما تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْثِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا تريدون ان تسدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشغ مثلكم ولكن الله, ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا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 لفي من الذين فاوحا اليهم ربهم لنهلك الظالمين ولا نسكننكم الاغض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعي واستفتحوا وخاب كل جبار العليد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يَتَجَاوَزُهُ رَاوِحٌ وَهُوَ لا يَكَادُ يُثِيرُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 وَتَرَصَّلَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ابْعَثَاؤُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ ابْعَثَاؤُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنتم عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم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 سَرِيقَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات آتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ طَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طيبة كاشد غدٍ طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لـ لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتذت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول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 ولا تونفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية وينفقوا مما رزقناهم سراً وعالانية من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أَولهُ الذي قَلَقَ السَّمواتِ وَْأَغضَ وَأَن زَلَ بِنَ السَّمائمَاأَ فَأقَ جَدِه فَأخْْرَ جَبه مَِ السَّمَاتِزقََّكُمْ وَسَفرَرَ لَكُمُ, لكم الْفُللكَل تَجرية فيِي البَحررِ بِأَنِْهِ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 نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عقاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ناس تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ من شيء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 إنما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الأبصار مهضعين مقنعين غروسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم لَذَ ابُو فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَهْلِنَا قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لَكُم كيف فعلنا بهم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 فلا تحسمن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذنتقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ نَارٌ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 وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو